114. فليس له اليوم هاهنا حميم 115. ولا طعام إلا من غسلين 116. لا يأكله إلا الخاطئون 117. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه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 لا لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوسين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن من 119. وإنه لحسرة على الكافرين 110. وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم 113. سائل بعذاب واقع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 إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمه وتكون الجبال كالعهر ولا يسأل حميم حميما